أحسن الله ل إ يقول ك وبرك فيكم م ي السائل عبر ا ل ش ب ك ة لقد ك ف ر الكلام حول م س أ ل ة التفريق بين منهج المتقدمين و ا ل م ت أ خ ر ي ن فنريد منكم ش ي خ ن احفظكم الله بيان الحق في ذلك وبيان حكم من يعتقد هذا المنهج هذا كلام لا له فإن المنهج الحق هو عليه الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلام لا الحق ما كان رسول صلى وسلم صحة فإن ومن سار على نهجهم الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في ر س و ل الله و س ر ة ح س ن ة فهو قدوه لنا واقتدانا ا ل ص ح ا ب ة فنقتدي بهم بمثل ما اقتدوا به صلى الله عليه وسلم وقدمت منهج أو, او غير منهج الذي على المسلم ان يسال كيف كان يفعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكيف كان يفعل الصحابه ق ض ي الله عنهم فالتشريع كله في سائر ا ل ع ل ا د ا ت انما انتقل الينا بواسطه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالمنهج واحد وكل من كان على الهدى فهو يسير على خطاهم ومن يدعي انه اختار منهجا لن يكونوا عليه فهو اختار ما لا ي س ح اختياره